be yes. filled وهو بين سراط يا <تصفيق> الذي <تصفيق> القلب رب العالمين الرحمن الرحيم لا يكي إياك نعبد وإياك نستعيد اهدن الصراط المستقيم <تصفيق> مرحبا مرحبا I'm not afraid. كلا بولا ري فكي يا هوكر للمتطئ بدل قول لا مول